111. ويطلى تعيرا 112. إنه كان في أهله مسرورا 113. إنه ظن أن لن يحور 114. إن ربه كان به بصيرا فلا 111. والليل وما وسق 112. والقمر إذا اتسق 113. لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون 115. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون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 بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخذود النار ذات الوقود 111. عليها قرود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له 113. والنماوات والأرض والله على كل شيء شهيد 114. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم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 ان بغش ربك لشدير انه هو يريد ويريد وهو الغفور ودود ذو العرش المجيد فعاله لما يريد الا ساك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذير والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ بسم الله مال الرحيم والسماء والطارق وما خلق, خلق مما إن ذاقق يخرج من بين الصلب والترائر إنه على رجعه لقادر يوم تغلى السرائر ولا ناصر والسماء ذات الرج والأرض ذات الصدر إنه لقول فصل وما هو في الهد إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا سوردة وَسُورَدِ أَفْرِيَةِ الْجَيْسَنَاتِ مَجَعَدَ سُورَةُ الْإِنْسِقَقْ بَا لَيْرَاهِ إِلَسَّ مَا أُنْشَقَّ دَاثِيَةُ مَدَعَابَاً تَهَيْ سوردة وَسورة مَكِيَةَ وَحَأَيْكَ انتي رسوله عليه السلام والسلام في مكة المكرمة وكل ولا ورد دا آيادة دا. شن ايال لباسن آيادو دون هدين ساقب نصيده سورة دا اوه همتاي و سورة مكية واعي تابان ايشا اخي مهي قسارسنه عقيدة دا اسلامك اي اي كهد لجرين سورة هم مكية واعي تاباتي قيامه إذا waxay بيده وحيورك إذا كبر لوضع هنا يخطابتي عندما ووين ولا لا كل مدونه إنت قيامه اللي جارين ومرك الدنيا قدوم إياه وسعد اللي اسعده هنري إياه قيامه بعد بدك ليش ما يمرك خطابته الدنيا سوى قدومه ويا له مرك صعبة إلى وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت ده بدل وحكا شاكيشي إنسانك إله إنو دبك أبوري إنت أو دبك إنو لهينا أو دبتونه أيوه أو شقينه أيوه أرده أيوه شقاله سويسي لهيهي أما أنت دعوني لها نلاشي تويح أيو بهني وحي إنو قاعدت كلها حصلية أوليه بولاش قينا كل كاتا واحد يخص في شيء، سدأد لش قينا يسأو أرد يشوف، في أدنى هذا إياه لو واحد يقول بعنتها، إذا أنت أقول نكته، أيها واحد لجمن مرمانا، هنا ده آخر ده, ده أنا أشرقي جتيد، أو واحد آخرك وأنفعلها، أنت لدبك كونوا شيء يا أيها الإنسان إنك كارجهم إلى ربك كذعن في ملاقيه، مشركين ته. Waraankee ay ku taagnaay. Kolka ay daaratay suuradu oo maxluugatka ay hadoonkiyo waxa siiba marka حالي يحبين هروا وقلع ولو حالي أومد وبادري كل قاسي تلمانت يحرر بدن بسر كينو مراج، أما أنه لسيسة إنت أولو ليهاي يحرر بدن مرع أما مركب دينتو حرر بدن مرعيا فلا أقسم بالشفر والليل وما وسط والغمر إذا تسق لتركبون طبقا عن طبق سيسورة دو هذا شيء وحي وركبتو قبق بيسي أنا أولو اللو جيدي lagana aananaayo iiman laa iyadoo adimigi e bamal ila soo dajiyay kuma muujisaa rasuul lagu taageeray kuma kooniga inta arkaye hadana iiman laa antu dha kama lahum la yu'minu la la رسول الله الدلال وحي لوده جيي الدلال لوقاً على هربقي كل هدي إيمان خمين وايه فبشرهم بعذاب أليم إن مركا عقابك أبك أي مدنجيهين قلك أبوه مصير طائفتي أبوه الله سمايان بسمايان وحبه ريالي وحاسيالا قل أبوه عاسيالك فبشرهم بعذاب أليم قل أبوه ريالك أنا إلا الذين آمنوا وعملوا صالعات لهم أجر غير ممنون فردهم بالأبتواتنا بسم الله الرحمن الرحيم أبدأ هذه الصورة وحن الصورة تنكد بالله يا بسم الله ألمكي عسك الشدي أليه الرحمن نحريس نوده أدو مضيس ودقارت له الرحيم نوده الرحانات وإنت إسقاره ميسا رعادي وقوم نحريس تناله قال تعالى خدو حمير إذا وقتك السماء العركة إنسا قد سمده أي دلج اللحظه دولي بقى قدو حلاماتك يرادك اللي يقاننو لأن الله بابعنا إذا قرت السماو عركة انسقت سمدو دلد دل الله عدو وأبينت أي سمدو أبدي عدو لربها سبقت بي الله عكوا داعي شايو إلا هبا يري دلد دل دل دل ربي دل دل وصوراً تعي ربيني يأضي عدي قورة أي صمدي صلاة قبصته وإذا وقت دي الأرل مدد لتاقه تاقيد دا انت نايتا في بلاته أحرد بلاراته تدار بلاراني وحيانا بلانا هده قوة دي قرية دوسة فولة بيها كورفة دي أرل إيا جيدها كباحي إيا بورها دول ميلها قد ميلها درعوين إنها دين لها قادلة لسواك الله بحيش ولكن أعوى إيوحي قدها هذا فولي بطي دقنا إيوحي لسنا أما إيوحي دلاعي بإسكاها وربي كوا أبورو قيدها إيا بورها إياكوا أما إيوحي بسرك كدسي قرية أقلية دقناها وإيوحي دنبال لحاقها إياه ولكن أصيب باللعراني وحدر كيسا مركز غورت قدرة إبانالات الصايو أمو ألا دارنا إيواء بدنيه سامدا يا دولك يا حجرا إن لقدر دولك هو اللي حسابيني ما شدوس هذا اللجن اللي حلو إركه وما شرط غير كذي ما دابو حسابيني كل كأي جو الله بجيب الله أما كنا أولي هاي دنيا الصالح هذي ول أساس كذي هو دولك قد لا يا دولك هو يكون حسابيني كذو ما قولك الله الذي أبيه هي الدين هاي، إذ كنا كفردين كان الدين كذبنا، كأنت ذكر به يزلك، إركن أي كي من يزاي وإيه وإذا وقتي، ألا أقولك ندري لا تأجو أو القت، عرف أي في دو ما فيها جودة لوحي كجري، أما ما يسكي نبوءة سي، أما وحي ربكو أذوري، كن فيي دائما يذهب يوعها اي و تخلت كابر مغوتو ابر كمرغوتو وع غودهيدو كجيره و سان جيرين و و ادينت يدا ارمدا انا اي ابديدو لربها خبي جات بكو ع في عيشه خيدي دا, واحد دا اي ديبدا اوتوورايشو او قد خقد لو سوغو ان اي رب جات ابدا لا قيل دك و هو لكل ما لا يحيط الخيال عقل يفرض و ينكو بكري من السدادي ولا حوال لباطئ يا مسقان الحمير كريم وقيام انت أنت واسور قدومك أنت أمرك بعد الدنيا ما في آخرها لا تجين مركز أريما جابل يا حساب ثمن يا حساب المرين يا هذي دم ب هي على لك الميول إذا وقت يا سماعي في إن شقت سماض بالدلعة ذه وأذين السماض أي أضيع لربها رب جد يقعد جد الدلعة أو وحوق السماض الله سوا من الشعب ديجا داعباي و الى وقته الارمملك يودد لا تاغو لا فيديو ما فيها غده و شيء كسغنا او وتخلد اي كامراتو اي او سان او و اديت اي يدون عبد اارلده لربها خبي قد ما يكون عايشه و و الله سبحانه لو سو ر رب اني ابدعه لاقي الانسان قنب و لو لا كل مايا دباتي ينجبلو يا أيها الإنسان يا أيها الإنسان دد إنك اديكا ددك كا دخون با تا يندبتون اي الى ربك خبيغا انت لكلان كيس لك يا غيري لغا غاروا با ديبتون كد حندبتو فملاقيه ملاقيه الكذب دبتنا و لا كلمايشا و هو يا دنيا انت ادكنا كا واد ديبسون ايسا واحد نأكل ديبتون أيسا دناها أيسا دولا قابسون لهاي يا وحي الشقي عمله أتقمن أيسا دنا عمل كعلبون بوك الجر مايا عملوا ونكشف إنه يهاي قل لجا أضع المريو عمل إنه يهاي قل لجو جعذابه قل خل أنت أرنوش هينا واد ديبتون قر تابدي متع الله لا كولانتانا عمل ديبتون أيسي أيا أقبل بتكش ل كل ميسا إن خيرا فخير وإن فشر لا تظلمون ولا تظلمون walla idin fogaaya kolka wixii amal kaaga uu guday ayaa xallaa si kala kulmay yaa yuuhal insaanu dadub innaka adiga dadka ka dhuxun mid dibtuna yaa tahay oo adunyada iyo amaliya waxa aad ku dhubsoonaysay wa taawiyan malin loor daayo waxa dibka عن دبتوشو أدكو دبتونايسي الدنيا دي هو شيئا هذا نفى ملاقيه ملاقي الكجحي دبكي أدكو دبتونايسي يتشغينيسي نتيجة يسي أبان مثل كل مدوناك سيد الله ما هي أرغلبه معامل عمل كي فأما من روح التي كتابه بوج عمل كي سلقو قري إلا موحي عمر هاي اللسميه لم بعلق قري كجحي دبكي بعلق قري كلك هدوه حدم اللي جروه على جفيو فسوف دب دمبا يحاسب له حساب حسابا حسابا يسيرا سهلا وينقلبوا الله إلى أهله حاسس جدا ويجيبوا الله من دهنا مسرورا كسرام مثل الفرح الجليجي وخيرنايا وهو يكذب الله من بمثل غنايا عمله أمر هذا عمله يهينا وإيمان حديث بصونا به رسولك عليه الصلاة والسلام مسلم يا بخاري حديث كثيرا معيسا في وقع دينا يا حساب يصير وها حساب حدي الله سيغو وها الله لكن ما شرطا إنه اللي كان أهل يميهي وحسابك جميل اتلقى سيئي وهو ينقلب إلى أهله مسرورا هذا نحن حسابي بحوظا فسولكنا حديث بكو يرى منحو سبا وزيبا وفكاد يمر لحسابه وعدا مني عائشة رسولك المغلق عليه الصلاة والسلام وقال الرسول كما يرى يقبصت أَوَلَيْسَ اللَّهُ عَزَّ الله عز وجل يقول فسوف يحاسب حساب لَعَذَابٍ قطرا للعذابين لا حساب بايد بشجاعا ملحوسي ملحوس بما عذري قف الى حسابه والعذاب الى من اولى يحي انت حساب يصير inna ذلك gali kin arbu buu rika caayga isa xisaab maaga un baa xisaab laga digay waa bandig bandigu waa sidii waxa way hadiiska la yidana sheegay inni rabbu abdahu ilahaa adon kisoo dhaweenaaya waydahu alayhi oo ilahaa wax ku dadaayo markaas ilahaa ya abd anta fa'anta kadha wa و لي او دنو سموเยย marka lo qiro lo bandhigo isna uu girto ya rabbi leeyahay ana satartuka ala hada fi dunya wa ana aghfirha lak al yawl la dunya baa idinku moogay inaad koga kula socday wa ana ku qarinay maantana wa ku dhaafay waa ardiga hisaaba yasiirato xidhii inta lo si garmada laga qariyo an lagu canaarin oo lagu حسابه يسير أنت معنى هي اللبدة حديث هي إنوشه يقول سوى رسولك يرى ولكن من نقشه لك قال الله قدادره قوة الله قلو قرمه هذي يسير قرمه هذي يسير ناشى ماكو يسير ليرى كاسي والجندون سوى كاتحكي اللبدة أقيم سمي قيشه راتاه فامام منروح أوطي كتابه بوضي عمل كيسا قرنا نالسير بيمينه دعنسي سميغه فسوف يد ذنبا يحاسبه الله حساب دونا. حسابا حساب. يصيرا دونا حساب حساب يسيرا فضوره وينقلب واولابان دونايه الى اهله اهل فيشيبو لابان دونا اهل كان لاشيو وفوي جلده وجوي الا دربه لوو تلغري مسرورا يسغ وفرح منت لغيهو بوحو خدو دنكي كلا عملكي نودو واكنا وامان رو وتي اللي سي كتابه مو عمل فيش كو قورنا ورا اذاري دبا شلغسي كتاب صين صنع النار بين نقوص ومرتين لكن لقد قامت بأمود بأي الله شايفي جيريو يميني الشمال بأي الله ورا أذهري واناو حصوبة كل كامل إنسا دحمل إترسين ايه قار ميدك لغسين ايه قار, قار ما أهاني ورا أذهري هي بشماله بأي شكومده هو واركي بباطة بباسي بباطتي قبقا كان عاسيقا وحدا قان لغرها ماما وحلا بق ولا نقالينا يا دماغ لا قبام ماها هل كافرها أنت لجدي ليه؟ وقانتي سبده ماشى لاجل عقابا عليه يا دبرك قانتي سل جيدة يا قانتي سوى دبرك لاجل يعكر كذا عجل واجي بايا كل كوراء ذهري نواتهاي ب الشمال هي ما شافرها لا قبوجناه هل كافرها أنت لجدي وقعن سيسا اللي قلية وقعن سيسا اللي قد حيو يا حقال الله ديبا إياه فلك وراع ذحره إياه بشماله لا يسكو دريو نسأل الله سلام وأما من روح أوطي كتابه اللي سيئي وراع ذهره دبر كيسا كدب لقى سيئيي فصوف دب دمدقورت وحاق يكوضا عامباء ياد اوهو ييدونا سجورا الحوث وحكا لأولا قد بان انتوهو واسقف اللي بابه دواكو يوهوغا فالصوف الديد دنبو يدعو إساغة او دونا فبوراً هو ويصلى وحوغاني دونا سعيراً ناركو رأيس دباتة دا قد علي السبب في كيانيباً لقوشيها يا مركاسي دباتة وكوشها لانيش دباتة دا ساقفك الله مارينا يا مركاً لقوشيها وادمحي انسان إنسان لكن بالأرى جفبكو قالي كو إنه إساغة كان كتاب كبيحة اللقاسية دبارك اللوغة ديباي كان وحوغانجر في أهله خير خوذي أديهم كي يجمعوا كوجوعي ما صرور علمت فرحه هاي شيء. قال كافرها. أديه وخير كأي جوعان فرحه هاي شيء. قال كباريال كواتي نصوم الرئ وعفسوا كان سره مستطيرا. إن أكوننا قبل في أهلنا مسلقين بعضهم الرئ الدنيا ذمك الجوعان ب. وضنه بغضين هاي شيء. الله يكف بقايا. محل المذنب أرنجيلين. آخرها هرت ولا تالي. كلها أحد هي الدوية التي تكون موشاية تلمانتا لها أدونا بغضيون كلها تقف بود بودها ومضي رقها أما قراد بوصن الله الله ما لا يعقل هو الميرون قانقارين أما هو وإلا هذا آخرة كادا بيسو والمسيط كاد وأصحاب اليمين وأصحاب الشمال جميعي النار توحيدنا كل من أحد أبي بود بود بود بود بي رقونا إيكا كلها أحد بي على باطل قالوا أحد بعضي لي حقدرها لقوسي فرحا يأرد إنه إساقا كان ورقبكي كباد بالقبكي ولو قفب كواهوين لكيلي دونه إنه إساقا كان ورقبها في أهله أهل كواريرك في الدون كأودوا جدهو دا ورقبها مصرورا مدل فرحيو ندخال يذهلها يا انقيامه يا حساب يا جميع النار مدنة ماسكحة كواهين وايسكاقوا سلو بود بودواها قفك الله بعد اسكاليوحا هويه إنه إساقا ظنّو حو ملينايه الله يحور الله ينسئل الله بني وآخراته متلقى سنة وملحي دبوءها منكر البعثها وآخراته فيرسان الله دبقوا قدتها إيسا وكنا حسابتها معي هانا ما سكعدكم معي وانا مده الله الله ييو وامده إنه إساقا ظنّو حو ملينايه الله يحور ينسئل إبا korka adafirida akhira u dafiray iyo kibirka adduunyadu ku kibirsana oo naxdinay aluufiisa ku jiraan ee waya mid dhibaatada loo mariyo korkaas arrabeyd subxaana bala inalla la bayiin ga hadalkeed in radagu sabdigu wuxuu ahaaday kana radu wuxuu ahaaday mid shaga bastiira allahu arkid badan go'rtu niyada qabay ama asbaga ka hadlaye ila inu sallallahu bane wa la uga far. la arkay go'rtu أيقوس <تصفيق> لا يينا ولا أركا يي فلك أرميه اللو أركا يي اللو هذا أيوم باللوه بلا إن رب الله لا بيندا إن ربه هو رب بيسكنه رب وراءه بسيرا الله أركا يو فلا أقسم بالشفق <تصفيق> فلا أقسم بربه سبحانه وأندارنايا بالشفق أو ورطان كلدارنايا شفق واعول ور هذا مركب بعضه نشأ يكل هذا جدود كم وقنايو guudrun ka kan moqan ayuul oo waaway waxaan maalinimadii ka sii dambaysay iyo meel uu yahayenka ayaa isaga dabataaga ayaa halka waa xuduud codin bay noqonaysa halka mid aan labadii mid mahay ki haden keen من ki ma yiraacsanay haa weerbaal la yiraa isku bar dara ayaa ma shaqada sa halka ki ama haggi samayn tooda iyo guudraddooda ama haggi naxigi dadta ay basharka u leeyihiin ama dhibaatooda u yaalan kara billa ururiyo arimaasaka muuqalaya ko ka safaq waxyaabo wey oo ilaahu u samayn karo id kale hatta suukunno dheen loogay falaa ximmo waadaranaya nishaqabii aba weertan ku dharanaya wal leeli hadheenki baan ku dharanaya iyo wama wasaq waxa hadheenka gudhiisa gala oo وأتلك اللفافو قبضنا البوقع لكن هذينك أركاب قبل أركابه إذا سبوس وجلية ثاندات يدويه وقت عيش دت يدويه كذا عيسا وامد الأركاب قبل كيسه إيه حرمتيسه يمسوا عودي بريجري أيو إيمانا يا صار هذينك هو قرأت أمرك إذا وجدت له جافته أيش نزرو حرونا يا حتى ما لا يعضلك كل كهذينك ويوح واحد مايا أورورينا يا ما لينكينا أنت الله فرح قبضنا لك الأفناء مخلوقات كلهن بين عمقهاي كونت كوبنا بني آدمك ككله، والليل هذين كبان كل درنايا يوما وصدا، وحهذين كأو أوريجي جودي سجلوا مخلوقات والقمر تيجان إذا تصرع مركب دياح إستمكيس كامل لغة واسد حذين صدحية طومنك أفرية طومنك ثنية طومنك إلى اللي انت طومنك أنت هم كلها فواسية جافية أنت ك هو ريسان كل ك افتنكيس والذي هايو ومدع عقمره ليرا هلال ايه قمر ايه بدربان لك ليرا صدح هذا هبان اوهن ريسه هوا هلال اوه ماركا ينبلده هم اي مجد كالكو صدح با فواهير وينانا اياهو قمر بايح من نقونا اياه همينده اوه كامل كيانسي بدربان ليراه اوه كامل نقضي والقمر بايحه بان كل ارتا ايه اتساقه افتنكيسه ماركو بوحزنه اوه اسوصه بحاج طبقاً هول عن طبق هول خلي. لباً لباً لباً لباً لباً لتركضنا وحاد لك الميسان أنت أدوية تأتكت على مهدد آخرات طبقاً هول عن طبقه كلها طبقاً عن طبق لباً لباً وحول يا مشاقة بشركة ولك الميو لكني أدونا إلى مد قالوا إليهن هاوشة تنلقوا لارتي وحاد لك الميسان واسي أدنك. او هو هو على وشة مرك وكورد ب و النفط اللي قاليه أفر بلوت كبعلي مالك هوسو الله كل ما يوحوه انتو دعاني يحنجيه ليقا وحماءها لكن قوارس النفط اللي قاليه محادا ركرتا وحا بني آدم كجلة قف بني آدم وسعنا يوردا يوفر سنايا قدي علوشي سكنو لو لو كجلة وحولتا ها مالكو انتو مألوف بارتو مال عالي لونقوتو او اسغفت انها الله بود بدا ايمانا hubaal dogooyimaana ya wadadu soo maray hoosheeda magaranay neeliya bulu soo maray intaas oo kale lulanaaya waa hawlaba bana ka marku imaada wuxuu imaana ya wuxuu sala gool bu ku jeeyey hadana digad gooyimid qurax iyo galo iyo dabay inay wuxuu sala qaamin waxa ka tudu dana marku taaka ilaa ma meeju waxa ka tin jiray kan ama xudun fay wax uga duru jirreen ama afka dacaf mudu oo saaqaan ilka iyo mashaqo kasoobaxayo wa hawl kale filamteynu ku ku fukunay noqonay kus markuu lugdo maayn inta loo geeyo leeyahay wax المخ الخوض لا قدر قلق عند الرواك تركي لنول ياي كل كوا حي سونس ارينتا الى اب قلفك قل ذا اخركم فصيرتينه كب اللغفر نقفت مركا اي كبخ ده قبري ان لغيناي كل قبري اغييدا قبري لغيهي اي كغودا يادو ساعاده كديرو وسن قبن كاري نفتي ان لغ سويلنايا لاشغاي وا دنا قن حلوي مركو كبحو قيامتك ما كان له حساب وهو الكل إلى أوك جارهاي خو أو جدنا بيج وجميع النرمدة لا تركبوننا طبقاً عن ضبط لا تركبوننا وحاذلكم ليسانوفو ليسان طبقاً هون عن ضبط بعد طبقين أما مسكنا كثيف فليسانو بعترميهم بيكون سيديش بي. فلك أنت أبنوش هاي يليجع دباخا ولا لا فما له ورمحه وعكوان عصيان كثيو الله وحلاو شجيو لا يؤمنوا أي أبهي أبورتين نفس ماينين أو وإذا قرأ هذين الأغريق عليهم دشارة القرآن وهو أخرئاً لا يسجدون إلا سجوداً قرانك كا كان عرماً ديسياً قيم قال وعيون السجود لايهم أن به أبورتي أيهم من لا مع سؤال يبله فما لهم ما على ذي لا يؤمن الله أبورتي الذي تسي أيهم من أو وإذا قرأ عليهم دشارة القرآن وهو لا يسجدون إلا بل بل سجود يرمين الذين وحى فاروق قالوا بكذبون قرانك يا ابي مررميان لله فايذ بيننا يا نحيوا سجودنا مررميا وبد في سنهم قرانك ويد في سنهم ربنا وايد في سنهم ما رجع يوم كل هذا انتهى غرتام ايمانك اعترافا اسى يرمين هو قال سمين يا وحك هذا إشكذا فما ينالهم من يان هذا الكذا هي الذين وح كفروك على ويل يكذبون قران في البنين لكن ما فلي والله وأعلم بما يؤمن والله معبد تعظاء أعلم أن لا بما يؤمن واحد جفف في قرورنا هيان جف كان قرورنا هيان يوالينا هيان وها إعتقاد خلية ثم يركي امسك حد يعبدك اما بوغود انا عملك سمينان waxaa loo hay samayeen ay weelayeen allahu qanbadan yahay waan ku kula xisaabta midowow wallahu maabudul haqa aalamu allahu qanbadan wii bimaad allahu qanbadan yahay yuuna yajmuuna ay kulmiyo weelayeen fi sudurihim wa fi sahaj aamalahum warqada amalkooda lagu qoray أي أروى ليجو يبو وأويا هاي يفبرشهم وحذوب بشاريزا بعذاب النار عليهم حنوج سوء نار تزوجه سو. إلا الذين آمنوا استثنين من قطعه وبمعنى لا تموت إلا هو سائرته هذه النقطة الذين أخيارته آمنوا حق أي شيء إلا أخيارت إلا هذه النقطة الذين أخيارته آمنوا حق أي شيء هو عمل عمل فشيء أصالحات أعمال ونرسل وإيمان هي عمل صدبا إسكدرستي لهم إيجو وحيلاهن فبشر بعذاب القليل وركد ميل إلهم وحيلاهن أجر أبا الجد غير ممنون مدلجو يغير كيسة وجناد يصاب كل سينا لا مخطوعة ولا ممنوعة هي نقصة مرنوي إذا وضع كل جوهو أبا الجد أن دماري هي نعمة جوكسا هي برقة جوكسا يبليهو سورة البرد سورة دنا إنها درب اللونين وسورة ديسني يسديو ثنا. سورة البروج بالعيرة والسماء ذات البروج بس مجا هذا هذا. شيء وسورة مكية قال كواح بن دعايسا حقيقة اسلامكا لكن ود الله عاك الكوفة في oo gura hukuma raabay qisada waxa uu inkastay ka doona marka laga aro qisad kullka marka guud xaan laga fiiriyo waxa weeyo talfhiya naf iyo maal la badba in ay wax ku aali kulka iimaanka loo yimaay O galo aha yamabay ma shaahid dibaato ay ka dhacday yamabayahay taariikhdu waa duruqsanay kulka umadehii saas aha oo Dan qof kaliya ta shaki fay ei, ay barumaysey ee godka inta oo qooriyay dab ma أو وهي هاي مركب ما شيء ده مركب كوهلا شيء، قال كاسين حزين المحدرت، قال كي ذبك اللي جود لا أي مريسي أي يسكي شيء، المهي باب الله دلوجي لجلدك إنك على الحق، والمن هذا الجاري، وضرب يتيك وتي لكورتي لبيول، قال كاسويل ذبك إنك على الحق ويجي، قف حقوس ولا ما بقي جلدك، قال كاسين ذبك يجسي، كسرت أو لا في دبرة، وآذل وجهه كسرت جودنا وحوي. وإيماك كقال يس الملح الرحيم متقاره لنا قال تعالى خذوه من الوسط ما يعرف كان خذا سمدي ذاتي بروج دغمولك وصاحبك برجو دغمول marka samadu waxay leedahay meela la dego meelahaana waxa daga xidigaha meelahaana waxa daga wax xidigaha qolka waa meeladaaga oo la dego oo xidiga dagan maaha خير كأي شر تلّبده إباهية خير كالأرضي باعث هي سبب الآن شرتنا ما كان كسبتيك وإماني والسماء إركي بانكودارثي سماه دا في البورود جب نوينكا وساحر واليوم من مالب بانكودارثي يوم في الموعود يوم القيامة إلا يومه يوم الغيامور سورة النساء إن كسا مرنئ لا إله إلا هو لا يجمع أنكم إلى يوم الغيامور لا ريب فيه ومن أصدق من الله يحذّر warka maalin tayabohan in maalayseysay ku jirin maalin tawo iyo maalin baan ku dhaartay Rabbigeena subxanaahu al mawduu illaa yabo hay wa shaahidin baan ku dhaartay iyo maashuud shaahidka iyo maashuudka leh iyo toban qol ku jirta shaahidka waxaa loo wadeeyay ama maashuudka شاهد وان ذيكا والنبي ياشي مرخاتيك إجريو وحاودني لإن النبي ياشي مرخاتيك عيان سورة نسي نكس ومارني فكيف إذا جينا من كل أمة بشهيد وجئنا بك شهيدا على هؤلاء فالكا سهددا للشيكا يوان نبي ياشي ما شويتك نوى أم ذي وأم مرخاتيك عيانه إن رسوسنا مرخاتيك يوم يجمع الله الرسل في يقول ماذا اجبت وقل كان رسلوا مره مره وريرا لكن مره إن إي دنوا هاي كجوابا يال شاهد ومشهودين ان النبي ياس هي امتي هي هي شاهدين انه هي مالتي جمع الله هي جمعنا وموسم الخير فك على مشهود كنا ما انت عرفت ليش يقولوا ومشهودين حديثون ورايك شاهد وامته المعمر مشهودنا وامله انت ذي وإن أمضى المرخاتيك عايزة لتكونوا شهداء على الناس بصوء الرطي ويقول الرسول عليكم سيدا قاربا يا شاهدوا هو الجواري حبنها بك لما تشب عليهم بصوء مرطي إني حبنوا مرخاتيك عايات وهمركا هو نجزا لحي يتبنكها قريبة إن شاهدتوا الله إذا مرخاتيك عايات وأما جيركيا أما النبي ياسيا هو li aan rabka wala inay aradu waramaysu kulka wixii shaahida digdigi wa shaahida mashudna wa wa waxa lagu marqaati ka ayaan dun kulka wa shaahida man ku dhaartay waxa lagu xamqaati qiyaamanka noqonaya oo nabiyaashu وأخري أدو ما سجل أصحاب الأخذوت ضاحكو والجذعيين أخذوت كواجح جحدر الله جاحه كل كأجيت أكثر كوري ضح جرين كل كأسق قرية اللغوسي بيجرين كل كقرية هاي كولاذان ونقول نخذان ااا لا لا بعد كوة كوة. كأ اللغوسي أصحاب الأخذوت بعد كوي أصحاب تواها كل كأسق أخذوت للغوسي فسير الناري اللويري بعد كمركي نار بقولشوا بدلها يو، وريه لغو شلو لغو جواي. أن ناري، حدود كله جب بدلها ييا، أصحابه وحدود كي أن نارتها ذات الوجود شدال كوصحيح كي، وجود يو وجود كلو، وهو هذا قد هو مصدر أو وحشيد النفس هذا لكن وجود مركب لا كربو وحلا شدالو. قال جا قريه ذات الوجود. وصاحبك saaxibka ay dabka huray ku wasal lanaa deeyo ila hal aan deeyo waxay ilaanada ku dhahay goorta ninka amarka u bixiyay godka la qoday dabka lasiday ee muuminiintii ala rumaysay la soo ururiyay ee lagu ridayo isla ma shaqambaru ya Allah wa dawanaa ma shaqambaru ya Allah wa dawanaaya halka markuu waxaas maamulay haddana xariir darrada uu dadka daawanayay waa marka markay isla ku socotay halkaas aan إذ وقت لا اللعنة بي هم أصعب الأخدود عليها النار تقر كذا أي عدهم ففبيين وهم أصعاب الأخدود على ما وحي كرك يفعلون كو سمعين ايان بالمؤمنين دادك أي شهودهم قب جاءوا هيا ووحي دانتي يبقى أسكر الدرا وأمر كافريا يبقى عرطة دكتلون تماشا وحلو سمعين ايان فالكاسي متفرجين كو إذا بالآن إيا كبر إيا النحر يسدر الله كل kasta arabiyi ruumey iyo ga ashaab lu xudur kala ma yifacuna wax ay sameeynaayeen bulmoomin dadka ruumey ku sameeynaayeen bay shuhuudun goob joog waayay markaa qisoodina sida ay loo soo taliye bayay in aasi abuuha u manigo yaman degel kol kasta dadkii bakar markii uu maqlay ayuu isna taa oo yiri qofkii ka noqon waayo waxa dadka lagu tuuray sayyihu درسي قاره انيدو تيذا كلياته درسي قاره انيدو كل كاس ربي no sheega ya subhana taqib almadh bi ma yushbihu dhab intaad ma gudgudko waxa laga sheegaayo hadana amaanta ugu dambaysha la amarato kala wadkan dabka lagu riday maxaa lagu qolsado dambiyaa iqaabka inta alle in ruuhul nool dab la furiya lagu rido wuxuu ku wan dabka ay ku ridaayaan muuminiinta wa maana qamuma ayankaan ashaabul khudud min hum muuminiin taaqooda wa akra kama ayankaan illa ayo'mino in ayu'mino muuminiinta rumeeyan kaliyata aya lagu qoonsado aqooda laga caday billahi rabbigi haq lagu caabuday rumeeyan kana dam billahi rabbigi qali ya al-azizi aduma lisa kaaka qali ya al إيه هو الأرض يا نصدق الله صدقه إليه رميان سنعدهم باللوضة بقى الوقوف ماكا تلمانه يبقى لأبليه يهي ماشا لكيني وأفر تلمانه ماكا رب بالله معبود حظه ما عزيره اللكيني العزيز الحميد الذي له ملك سماواته والأرض لما سيبه تلمان توجيه نبي وحاوه الله صدقه إليه رميان حقوي ساهم حدن بالله شكادي قاما كلها إياه يباوك إليه رميان haddii iyo aan darro ku dhacdo illiis la qararay fadalo inteerumeeyti inay wax yeelay xaquma leh midaladaad waxa uu haddeen rumaynin iska beddaye allah sharaxta iyo xiddada إلا أن يؤمنوا إنه يفميّا وعنين لغا ما قونا بالله ربك حق له عابدون حليق الحديث كاعد كاعد دوم هذا الحميد اللهم أحبينه يجي الذي الله له كلي يوصب ناتي ملكو سماوات إرد يالهنسادو يوو الأرض قلال يالهنسادو أي لما دقا أصب ناتي والله رب حق له عابدانا سجيد على عنا يوه على كل شيء واحد لأركي كله وصده وحوده عهل إبقى بكا ورصا ما والله معبود عقى يريد الله تعالى أن على كل شيء وعلى أرك كل يريد يسيبه إبرة على أرك فلك إغارت ذات كاس لغوت على جري أرك لبعدها برد ربنا شجعي من يقال لم لا أي قال وبين كل متن اي يمد جميد أي مؤمنين تقبل كل ك لبعدها برد بعد ذلوج قال تعالى خذوه ير إن الذين وحى فتنوب بليج المؤمنين فلك أبرهم من ييمان كذي كبلينه ويقول لديك محصول الناس فقد انت لغا عبسدو الله لغا فورطو ان الَّذِين وحا فتنوب بلائيه المؤمنين دفك اي برهم ايها يوال المؤمن كوا قبدا هاي برهم ايها ثم غورت اي بلائيه اي مؤمنين تيجدين حد أن الله يطوبو انت لغاق ايها القلان ان او بكفرهم. قال لي ماذا اي ربي تقالي وباني كفرتاني عاسيا بي جهنما كياشا وقالوا لو داقان ولا هم وحاكراي ما اولايهين عذاب الحريق قبدا اي مؤمنين تقباننا قتاب لباد بكولد لباد عذابو دي قلقا واحي لم نتا الذين كفروا وسدوا عن سبيل الله جدناهم عذابا فوق العذاب كل لباد عذاب اليهين ويقا ماشي كالقين ايان كرمان ولا هم وحايل عذاب الحريق gubidda ay mu'miniin taquban iyaga cadaabkoodii leh halka asaa qolobi mu'minintu ayde barada lagu sameeyay ee u dulqaadotay ee tamxiyad ay gashay ee iimaanka wax walba ka qaliyeysay ee naftooda hurtay waxa lagu talagalay dhageysto inalladheena تجري أي قلقل إسوء من تاعتها بارتا قيدها يبريها فيها الهوستوة الأنهار وبيال أي قلقل أيام بإلاجه وبيخ مردها في عناها في بياءها في ملبها إيه بارية حمثوء إنت أسوء إسوء موديسة أيها قوة نلقين أيها مركز ربي لذلك بسكا حقا شنوية الإيمان كي عمل كالصوبة نسكوبر صديق برواقها اللوغة لقل الفوز اللي بانا الكبير وين korka wuxuu rabi ku sheegay cabirnimada maxad malaynay ilahi wayna wuxuu way ku sheegay xaq u garan waxaad adiga qiyaasi kartaa mad kaxdaada legmaha waah iyo abi korki baa loo ururiyay korkaasaa lagu yiri liban wayn bay leeyii iyagu waxa ay arkayeen dad la baabiiyay dad la baabiyay dad lagu riday weerkaayeen وارسى المؤمنين تكفر عشان إيانا إلا كفر عشارك إلا وحو يقول سبحانه إنا بطس ربك اللها توجينك وعصيالك توجيه لشديد المدروني بطسك واتينه وألأخذ بقوة قد شئيه لا يسكو درولي بالنحاريس الآن ويوما نبض السببطة الكبرى بين سومرني وهو يتوجين عصيالك لا توجيه وبعنا النحاريس لهين لغو كل كالك اسكابة درغان لهي بها ده لشديد الوصف ولكا قوة واحد الله وطلق لي وحتى ما أقال لي إن بطر ربك خبك قبش ديسة وعاصيالك قبن دونه تودين دونه لشديد مدرن ونلحميلي كريمه تلمانه إبا مركا لينو أغري أصنادي في صفات كيسة إنه إبا هو إساك أيها يبدو بالله خلقي ومركو أبو رايو إساوان حيقوه الرسوس قبضي لي يوحجان قوي يوحوها الرغي مبنى الجيرين على غير المثال ثابق مثالكم الرئيس الجريد أي أبورد الجريدي يكون في مخلوقاتك اسكب الله إنه إله هو إلهذا يبدئ مخلوقاتك أبورده اسكب الله ويُعيد حتى أنتوا بعضوا مركز السوء لنايا وهو يبقى الغفور أسترد بذنويه إنترهما يسهر عذيبه وأسترهما قفتك يا ذهي قرأي الودود إله جعال بذنوي وإنترهما يسهر عذيبه آذي آذي جعالي هاي فالك الذو الجلال والاكرام مركز اينا جعلان اياه وكل ما هو ايمانه لغه ففدين قد انت, وعسا هي هي أما عرش عرش انت الله كبح الله يعي الكيرك غادر وحا الودود الله يشفى على شيو اما الودود يسجع العرش عرش هو اي الله لا وريا الله له وي المجد الا شرف لو فاعل الله سميه وي مما يري وهي إستغفر الله وين بوسننا يا واجد كهريمن كرتها ويراد ليشها شل شلين كرتها هم جوجين كرتها ماش هل أتاك حديث في الجنة هل أتاك مفتي من حديث في الجنة إذا ما ده هو رسم الله يكمله ماش وصحاب الوحدوتة كيف شيء هو ريزه ويا عنسي دعسوقة هل تذكر إيمانك كله من جليه وقف جمرك وعدهم أيار راعوا هذا من جليه قوة يكملها فرعون هذا اللي لا في <تصفيق> عورها هي وتموت أيها كندها كل كسره بيربل قفبك أي جل ترسم مايا الذين واحد كفروا قالوا في تكذيب بينكوس بيني بين ألا للدنيا أيها يكون له جلال وقف صاحن كل كوا قفل الجلاكن وجود درم بيني ألا للبيناء ما هي الوعد والإعتراف إلى هذا الضفير أيه si tacriim baa ku surayhi wallaahi maabud iyaga gadaashooda ayu muhiibun waxa la waxay galeen kakodaaya oo haddowna waa lagu xisaabtami doona haddii inta ay nool yihiin ay gafaf waxay galaa wallaahi maabud min waraahee iyaga gadaashooda ayu muhiibun la waxay sameeyaan kodaaya cilman bukucoodaaya fiktabaatan bukucoodaaya hada una kudra san bukucoodaaya oo quluu xisaabtama iyaga oo sku بل هو القرآن المجيد، بل القرآن way wax يوحمرك الله صورناه ضاي، القرآن كان أي بنينا كا كا هو أرجع أي بنية من القرآن من القرآنوي، القرآن كاسو مجيدون شرف أولاً تهايو، أو قال كا القرآن كل الليل لا يكون بنية، الله هي جا خريبل، قن قلب يجع أرسل هاي، قال كا بل إسكدوا وحنا يشيل شيا جايل، هي هو القرآن كا، القرآن من شرف يقيم ما أهميت كلمة عفوا يا لكلية هذولا في اللوحين بفوا يا لا معفون لقي إلى لي دالقافي لهن إيوه سورين إيوه وأول بلقي إلى لي أيوب أكوا يا لوط صورة ضوء صورة, صورة طارق صورة اللي هي سديت ندود ما جاء طارق والسماء والطارق أي يكون مجا عبنتاي وصورة مكية أو كمل دي تدقي إن ترسلكم ما كن ولا أيده هذا تدبيه ثمنه سداي صورة هذا شيء مكية وموريه كوسابسنا عقيد هذا إسلامك كا هي يكاد ليس لكن بعثي النشرك هي ولا في نبرة الذي لا ينوي أن لاكي عكرم هي موجسه وأنه تسيسه إلى قدره يأود ولا يهين إنه أضمه مرلا بسؤولي وكم شهود إبر كابوري إنه سؤولي مع الكتائب أبا نارشأ إذا ما ذي حججها كل نهرنايشو هي شورذورك إذا كان بلودي حججها موقنايا هذا إنك مالن ثينا هذا الواحد شرطه دين الله يومه وين القتول صناعه إلى قدره ذي أوديسه واحد ده بده كورنتي واحد على هالقرن هيو أما سكح دي اللعب للوحيو إن هذا وين تالكاشيفو لا يصور ديجو ده تكون لابد اس اجنيت اللوحيو قديم واه قبض هذا اللي بات كورتمات أما إذا بع إصدافه أو قواديسية تفرسيسية أوديسة أما علوم بقى عنسي حجات عن لبدي ثم من أغر وحلقهم مقوم صلانا من أشيما تال وأجر قال يا جرف كسين إلى ينجيل ها يشاك تي وحي ورك هذا شيء نجب بدنك وجبة جبي شيء هنا القرآن هذا شيء إنه لقول فصل وما هو بالهزلي وصدي تناكل أي أتربن هو القرآن مجد في لوح معفود ها يتنا القرآن ك حقيقي شيء يبيه باللابه واتنا بسم الله الرحمن الرحيم أبدأ هذه السورة وعن صورة بتنك بالابه يا بسم الله اللمغيعي اسكشدي الله الرحمن نعريج غور ناريستا الرحيم مد جاراهن ابن خريستو الله تعالى تدوعو وصل نايبانكو دارنا يا ايركا والطريق حيدجا قور دارنا حيدجا قورا يا حيدج طريق ما يجيو به كل كا والطارق فيおっ 87% دول ما دول مت بك دول ما دول ما دول المدان من الاجدات في substantial جميع المsay والثانيته من جميع عجيب بيات اللهم بسبب ان قremوية والنسل على ما دول دول ما دول ما دول دول ما دول İsk تاريقينة والت popping ال которم يتقون رجاء النجم و الطب من اللлюс في ابتك أنا لك وصحار لك تالتو إطلاق إن kolka hawo badan boo soo jira oo halkaan ugaa moqanayaa kolka xidiga inuu mid gaar ahaanad iyo ururkayay iyo inuu yahay caan ama aan baa wanaagsan kolka xidiga hoodan ayaa ifa neer sare ku yaallaan oo dhaway hadana hawo badan bay soo jiraan iftiin qadi walgan gugu imaanaaya karin bay xaq iyo qorax ma مركز ربي يريطارق النجم حد قوي أساغب جريلية أمد الوليية مبجقة وحينا دارنا يوامحي فهو أي إن فرمي ريال ندل ساريه وإنجرت إلالين ليس إلالين هي مراقبية كونترولو حون يسمى واحد ثمين يسعد الله إلالين هاي واتوحي لقدارتك إن كل نفس نف كل قد لما عليها نفل ركب دوسة ذوها حافظ ملك إلالين هي وحول يسام بواحي كوهذا سيسمعي سي ورأيه إن كل النفس الانتعس لهم عن الاهتماش إنه تهي مخففا من هذه غيلة يأني النافيتهي ماركا كدقت مخففا من هذه غيلة وحور كنقونها هي إنه أرنك وحوليها كل النفس الانتعس لما عليها حافظ ماركا لما شيده ما إنه شأنية كل النفس الانتعس لما عليها كوركي دواحها حافظ الملك اليوم حداد نافير كبيجتي لما ضاصي بمعنى إلا هو إن كل نفس ما كل نفس نف كل جد ما جيرته لما هذا يسجيرته عليا كم ك الحافل بوا إلا عليها إن لما بمعنى معناه كل نفس ما كل نفس نف كل جد ما جيرته إلا هذا يبر نفي خولي يسمو وحيشفايجو وحي كاد وانا تاكدن كل نفس نفس كل جد لما عليها النفس اركض دشده دو وحا حافظ مرق إلى اليوم فلينظر الظالم ما قوله اد لله مركه لغسيه كتو سيسه هو الى او كره الذين نقول لسه كل خيارهه حدا ينتو بابي مسهدي كل قال تعالى تذوحه فلينظر بلها دوره الانسان قفكا مما وح خلق له ابور كورت إلى وحدك سوء علماء أضلاء بحي أبو ريدا يدبونك وطنعكوه فلا أولا يذكر الإسان أما من قبل ولم يكن شيئا كل ما يكو كلا دوبايين كل ما هو لغا أبو راي ما أبو خا ما الباب أعلى أبو راي إذا الله في اللفة يا وحمي شاكوية اللي مجهين كل ما هو دلها دين مرلو أبو بابا يلوغو سوء عليا أضوغو بارك ربيحي أبو ريدا دي هورية تنبسيو اعتبار يا ما تكحف يا وحكو في رميه مما واحد خلق لك أبو ري جوابت أرك خلق الإنسانك واحد لك مما إنبيو دافق بود بودا يخرج كبها من بين صلب دبريو والترائيب كالحمها إنتاو الحي إنتا سي كيّمها كي انت دا وحي كيّمها دا إنتاو دا حيث الله فدا بارسا إيا كالحمها إنتا سأدعانك كيّمها وأنا دعانك لبدا قلبك إيماني وكالحمها sidoo markaa ka yimaada dabarkana karaga ka yimaada labada dhacan oo ismidna kalxamaha kasoo booday midna dabarka booday oo madaxa isku dhuftey il magaleenka isku hardii ayaa laga abuurey kulka adigii waxa laga abuurey ila tiilahi cidii su'aalin gartaa mar kulka gufkaaga garag quli qeysaanki waxa laga abuurey mimma indiyo dafidin bood ومعنى يسو بود بودوي فالكاينيال إيهر بغي ما داءوا بود بودواق جانتما ماها أمركا سيئة تبوينك واحد صباح لماها واحد جانتما يا سيئة اللوغي حيارك واحد أدوغو أرق توليقا ماها واحد أبتاين ماها لكنيوان لقاو بيان واللوغوشيقة واحد جانتما يا أما حدا يا كالحماكسو جانتما يا أما حدا كسو جانتما يا ماركا بشكح اسفدها خالنا إنسانا من نذبت أمسا يعني كأبورنا أولا سورة الزهري بينكو سمرنا فلقا إنسانك يوحى لك أبوري مما إنبيو يا فقه إن بودبودايو يخرجو كبحة من بين صورة الزهري دا يوو ترائبه كالحمود كل كاسار رب يقول إنه إله السائي إلي دعانك حولي بودبوداي إنسان كامل و بوقاية كأبوري على رجعه إنسانك أول مشاء كأبوري شعوري تيسى لقد قادروا بكارا حقل يعلو كارنكا كراي أولا كاراية المسوحين كاراية وحيكم كالدويني انه إلى على رجعه إنسان كسوئلتيسا او مر لبا لو سوئلي لا قادر ابوا اودا يوم المال مور يا طب الله السرائر وحي قرسونا دبد اللي كاينه و وحي مسخها يا لميركي يا قلبي قال لهو هيساي اي خنها ام وناقها ساسا لا شوق مرايا yahuun yasan wuxu qabo iyo wuxu niyada ku hayaa Ilaahba loo innahu aleem ما tusdu ma ogaan kanti ma oogid waxa qofka xaloshisa ku jira laakiin maalinta inta Alla kashiiboo bannaan ka la soo dibo ayaa lagu la xisaabta maaya يا maalintaa ayaa insaanka la cililaaya tub la saraairo wuxuu leeyahay qarsoonad dibada la keenay wuxuu qad أما اعتراف على وجه أسوأ شيء أما أفكار المسكحة هو حي بالديباد الكناني واحد ديباد المركّل الكنانة هذا واحد يقوم كوفناك سنة أو واحد الله جاك السيف يحوم هذا ورد مانك واحد سيد بعثار المليد ادفع عنك سيناء سانة ملية ولا بد الأدوية للجو جذبها وما في أما أدفع اسمارية أو ماشي كباها أما ادفع عنك سيسة قال الله بذي الملك إلى وحول سبحانه فما له إنسان كماسوناني من قوة حمه إشكو دافعه ولا ناصره وحوق الجارق عانسي يا مدينة مجنون. والسماء لا ترد. ما رلبا دار في لجوس الله غبي وعطينه من السماء ذي يدل. وحش يقعد هذا الله بدنعيو. يهودي هذا الله بده واسطة. إركا كدهن يدل كأغبشا كل كأذيد ودار إن جينا واقول عنا الله حق الله قالهنا. يدل كواتين هو كلك يجد دائما لقون دارنايا على سعرا تبي وحير إركان كل داركى سماذي ذات الرجى لابشدو صاحبك الورابك ووحى ويدير نوادى يقوين وادى مرر بوس والله بنايا كلك رجى قير نقول وحن نقول أيور الربك على الإذاد بورابك وصل الله بتا حينا بعد حين حد داية حدنا مركل إيماننايا كلك سماذك كلب لابط بتك الربك مرر بكيمات ayaa ku dhaartay wal wa samaa irki baan ku dhaartay samadii da tirbii rookan noqnoqdo nuk ee ku soo noqnoqdo nuk adoomaha wa saaxiibka ahay baan ku dhaartay wal annu dulkii baan ku dhaartay iyadoo naga tiisadii billaahow saaxiibka ahaydo rookan nuk inta ayaan ee kentihin, ee مثلاً دوسي هذا فوشة، مثلاً أو كأي مال، مثلاً مره حدث، لبعضهم كذرت، ولبعضهم كذرت دل كا، على ذي ذاتي صدي، في اللّه عوسا هيب كايز، إنّه القرآن كدوسي إنّه قرنايو، لا قول أريهوي، فصل كلامه هي حقه بعدك، وعويمال آيات من ذي هذا الدهب ملء، أول بين كسر مرسورة ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفر. هذل كان ما حق اللي ياشاندي الظاريد و خولين تان وحيغه ايمان وحيبه هدو يما داورمل اما فما يقادو اما دينو غالو لمدا ما هان اس نجاجين ذنبمل كل كا وا قول فصليا حق يا باب البوكلا ساري شنو يا ذنبوكلا ساري فهي يا فازل بوكلا حلال بوكلا ساري كل كا اري كا مدندايس او وحو البكلا قوي و يا قران انه قران لقول هذا ويا ما اري فصل كل قوي وما هو قرآنك مه بالهزل عيار ماها قرانكم عيار ماها قوصد أدمود دوت يسكدو ما هو وما هو قرآنك مه بالهزل عيار ماها محاير ما سي عيار النغضاء لأنه كلام أحكم الحاكم إلهي أحكم الحاكمين كأري يسوه قولك واحكمة بالغة مرتية القارتوك مدنبي سوه قولك وما هو, هو بالهزل عيار قرانكم مه إنهم يكيدون كيدا إنهم والذي كفارو مكان لوسى جلساء هاي و إياه مارك عزلها قرآنك كان إيا النبي كان لقوشه دجيه إيا انتظروا ما يسيروا كفر حشر ودبر قولي قلت أسعى الرب سبحانه إنهم وهم مشرقينتي يكيدون قرآنك إيا رسولك يا مؤمنينتي بيشير قورا يان كيدا يشير قولي و إياه كفر حاشال ودبر قوليان بيغضان إياه موخير وأكيد وكيدا أن إياه إياه الأبالك وضفر وثبان ولا يكون إلا ناره كل كا ايغي با وحنا الى هارونيو مومنين نقدن وحنا لغه فرحاساي دينتينا الى يومنا هذا وباقي كل كا هغرتودي مخاين نقوتاي ميدن ميلغاردي اي با ميل, ميل مرتي انهم مشركين تا يكيدون حق بي هغرتنايان او شرقولايان مرى رسول كا انبي لا يراهدان مرى مؤمنين تا كسو دولان مرى قوران كا كباي شيغان وخودو وا على الحق وا حقه يدسكيسي بيجا حجر صنعيان وشرق ولايانو إنه هو المال هو ما أنت كفتي ما أنت إنهم يجع يكيدون حقه وشرق ولايان. كفر حزن بيدونايان. كيدا شرقوليد خديباير وكيده أما يجع حجر صنعيان كيدا حجر صنيد. حقي يريدوا ليطفئ نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون فكثا رسولك ليفمهلوا كاديو الكافرين قالوا بل وخروا وسك امهلهم سك وتوكيد مخل يا امهلهم لملشي وي فمهل سك الكافرين قالوا فكثا مركه مدغه لو ادكيو لي يريد امهلهم سك دعوة هي. هي دعوة دعوة أنا أيها أظار مرينايا أزوجي آخر لبضبه كن حسابتم معي صورتي وامكك إذا ما أشكوا معي السنة جهة دولي لم أوجي بيني كل كهدعوة دعوة دعوة أنا كفولدارين أصدقين للي أي رسول على علن وإيران من منك هارتى إنما بعيسى الرحمة للعالمين بأورنج ليه هارتى معي كل كتيبة للي جاء فماخى إسكى كاتو دعوة دعوة رب ايمانك تولغل و رب ايمانك تولغل ما waxaa laga qaban doona adigu ha ku fuudanina waxa waxa ay laba tahay yaani ha ku degdegin walaa tastaajil lahum baylamithay famma hilu sul alkaafireena kuwa gaalobay am